فَانِقَ الإصباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 وجنات من أعلافه والزيتون الرمل مشتبهاً مشتبهاً وغير متشابه اضربوا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لِقَوْمٍ يُمْنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجَنَّ وَخَلَقَهُمْ وخلقوا له بنينا وبناتا بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون واجعلوا لله شركاء الجن والخناقون وخلقوا له بنينا بغير علم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 ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا كل شيء خالق كل شيء خبزه وهو على كل شيء واقين لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار تدلكه الأبصار وهو يدلك الأبصار وهو النطيف الخبير وهو النطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلِيهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّحُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ تَرَضَتْ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ عَلَّمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ إِتَّبَاعُكُمْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيضًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ